أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وأرسل عليهم, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تُرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تُرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ فاجعلهم كعصف مأكول فاجعلهم